ور يا حلو يا زين مرني ولا تخلي مر يا حلو يا زين مرني ولا تخلي كسر الخاطر شيء Esr al-khawadr shayn Voslni la et khali Voslni la et khali ارجا <ترجع> ترى الايام تطوي وانا ادري ارجا <ترجع> ترى الايام amur tarah mahsoom min umrukum amri min umrukum